و ك ن اسماء نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ الله ن رَبُّكَ الحسنى ت ى يَبْعَثَ فِي, أمها رسولا حتى يبعث في أمها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 موسوعه ا ل ن ه ا ر ب م د ا إ ل ى ي و م ا ل ق ي ا م من ة إ ل ه غير ا ل ل ه ي ي أ ت ك م ب ل ي ل تسكنون ف ي ه أفلا تبصرون